أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فإذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله تنقيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسحط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم